116. ومن خلق الأرض والسماوات العلا 117. الرحمن على العرش استوى فِي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 119. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Allahu la ilaha illa hu velahu alasma alhusna. Wahal atak hadith Musa. Idrana r. Fakalni ahlim kuthu inni anastuna ralla ali. La ali atikum خبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس قوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 ومات إليك بيمينك يا موسى. قال هي عصا يأتوك عليها وأهش بها على غلمي وأهش بها على غلمي ولي فيها ما أرى أخرى. قال ألقيها يا موسى. فألقيها فإذا هي حية تسعى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 قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشبد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مروة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يخذ فيه في التابوت فخذ فيه في اليم فليلقه اليم, اليم بالساح ليأخذه بالساحل لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفنه فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْنِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْنَعْ فَلْنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قَالَ ربنا إننا نخاف أن يفرق علينا أو أن يقضى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا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 فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لا تفتغوا على الله لا تفتروا على الله كَذِبًا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون ونوسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بِغُقُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَا أُخَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقضي ما أن تقرب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 فإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ العلا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 وَذَأَجِينَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى 122 مِن من مَا ما رزقناكم ولا تقضوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب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 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فتنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ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 افلا يغون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم ان ما به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 قال يا ابن أم لا تأخذ بذحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فاروقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إله كم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 خالدينا فيه وساء لهم يوم القيامة حلا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ انذرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمفلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال Fakulliensifuha robine sfer, oi, se on unikaa, en ole kiivannut fakulliensifuha robine sfer, se on aruhaa, aruhaa, aruhaa, تبيعون الداعي لا وجله وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يوم اذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له رحمان إلا من أذن له رحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به العلماء وعنت الوجوه للحي القيوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ غُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُنَّ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَيِّ قُبَى إلَيْكَ وَحْيٌ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 فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضنأ فيها ولا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطففا يخصفان عليهما من مرق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبقى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي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 قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال ربي لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أدتك آيات لا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وَكَذَلِكَ نجزون أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآفرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْحُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِأُمِنُّهَا وَلَوْمَا كَلِمَةٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ نِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فاصبر عَلَى مَا يقولون وسبح بحمد ربك قبل قموع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا خمودن عينيك إلى ما متعلب فيه أزواج منهم زهرة الحياة زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسأمك رزقا له نرزقك والعاتبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينتما في الصحف الأولى ولو أنا أهلفناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك